أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيب مبين والأنعام خلقها لكم Fi hadisu, w mana fyu, w minha taakulu. Walakum fiha jamanul pina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 ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائد ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنه من السماء ما لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون يوم بت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب ومن كل الثمرات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 من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجوم يهتدون، أَفَمَن يخلُقُ كَمَن لا يخلُقُ؟ أَفَلَا تذكّرون؟ وَإِن تَعُدُّونَ عَمَلَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة ومستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إن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 dari al-qawaid, fakhra'alaihimul sakkufum fukhim, wa atahu al-ghabumin حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامت يخزيه ويقول أين شركاء الذين كنتم تشا.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 لا نعمل من سوء بل ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ولدار الآخرة خيد ولنعم دار المتقيد جنات عضن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء كذالك يجزى الله المتقين الذين توفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم دخل الجننه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 ان كانو به يستهزئون وقال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 Manhakat علي ضلاله, fasiro fi al arz, fanzro kifakan عاقبت المكذبين. In tahrus ala huda hum, fa in Allah la yehdimi yudzil, wa maalhum min nasiri.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 Liajainlahu yang yang berbeza di dalamnya, dan yang mengetahui orang-orang yang kafir bahawa mereka adalah penyangkalan. Hanya perkataan kami untuk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 Wahai Rasulku! Kami telah mengutus sebelum engkau, kecuali orang-orang yang diutus kepadanya, dan mereka bertanya kepada orang-orang مكرت بين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمْنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ 11. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين 12. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لراوف رحيم أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ تَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَاءِ سُجِّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض من وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخلوا إلهين اثنين إنما هو إله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 ثم إذا مسكم البر فإلي تجعود ثم إذا كشف البر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم. وَمَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ويجعلون لله البنات سبحانه وله ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ضل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء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 سما فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقدبون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنّتهم الكرب أن له الحسن. فَجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ تَعَالَى لَقَدْ أَرْسَلْنَا Fabi kan, fazeina lahmu Syaitan u'agmalahum, fahuwaliyuhum al-yama walahum ma'zabul nabi. Wma anzalna'alika al-kitab illa li tubayna lahmu al-ladhi ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم اسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرًا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِدًا لِّلشَّارِبِ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 Takdiri dari gunung buih dan dari pokok dan dari apa yang bersemi, lalu dari semua buah, jadikanlah jalan Tuhanmu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 Allahu kelakum, ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أفضل العمر لكي لا يعلم بعض علم شيئا. Inna Allah Alim والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلو برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدود والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظت ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ Wiyabudun min Duniillahi, maala yamlikulahum rizqan min al-samaوات wal-arz, shay'au, wa la yastatigau. Fala tabrulillahi al-amthal. In. الله يعلم وانتم لا تعلمون برب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه منه رزقا حسنا فهو ينفق منه أليسترون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما عَن بُكْمٍ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلُّ الْعَلاَ مُؤْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الألعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم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 ما عليك البلاء المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون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 فلنعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 شرح بالكفر صدرا، فعليهم غضب من الله، فعليهم غضب من الله، ولهم غضاب عظيم.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 فكلبوه فأخذوه العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إن وَإِنَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اذْ قُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ولا تقولوا لما تصفون ألسنا تكمل الكذب هذا خلأن وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون